Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil <imams> alamin Arrahmanirrahim <imams> Malik yawmid وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضال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 هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وآطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ مَا سَعَى سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ